أم عندهم خزائن ربك والمعنى يبقى حال أخرى وهو أن يكون هؤلاء القوم الذين يأنفون من نبوتك هم من يملكون خزائن الله فيعطون من شاء ويحرمون من شاء فيملكون القدرة علي ولذلك منعوك النبوة وهذا منتفن أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون فضلا لم يكن عندهم خزائن ربك على الأقل يكون هم مسيطرون على الأمر فيمنعون خزائن الله أن يصل إليك شيء منها لا هذا وقع ولا التالي وقع قال الله جل وعلا أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين تبقى من الأحوال أن يكون لهم قدرة أن يرقوا في السماء فينظروا في جبرائيل وهو يوكل إليه الأمر أن يأتيك فيسترقون السمع ويقيمون الحدة ويمنعون فضل الله جل وعلا عليك وهذا هو الآخر منتفن كذلك أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون كانوا ينسبون لله جل وعلا البنات مع أنهم يأنفون إذا رزقوا بابنه قال الله جل وعلا وإذا باشترى أحدهم بالأنثى ظل وجههم مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه أي على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون قال ربنا في الطور أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجر فهم من مغرم مثقلون أي ربما يمنعهم من أن يتبعوك أنك تدعوهم إلى الدين مقابل أجر فهم يخافون المغرم يخافون الدين يخافون العطاء وهذا لم يقع فالله جل وعلا قال لنبيه أن يقول لهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة فقال الله جل وعلا هنا أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مذقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون وقطعا ليس عندهم من الغيب شيء ومسألة الغيب يعرف الإنسان أنه لا أحد لا أحد يعلم الغيب إلا الله من وجوه متعددة في القرآن منها أن خليل الله إبراهيم على رفيع درجته لم يعرف أن الملائكة الذين جاءوا على هيئة رجال لم يعرف أنه ملائكة وأعظم منه أن الله جل وعلا قال لنبيه ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فقد كانوا يعيشون في مدينته ويفدون إلى مسجده ويأكلون من طعامه ومع ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم منافقون هنا قال الله جل وعلا أم لهم الغيب فهم يكتبون ثم قال أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون الكيد يطلق في الخير ويطلق في الشر بخلاف المكر ولهذا نسبه الله إلى نفسه قال الله جل وعلا كذلك كدنا ليوسف وهو إرادة الضر بالغير خفية هذا معنى الكيد فالله جل وعلا يقول هنا أم يريدون كيدا فالذين كفرهم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون فليس لهم ولا لغيرهم إله